وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ من دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا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 ويسكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء فاحشاء وَأَن تقول على الله ما لا تعلم